بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلت السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المجموعة باب اداب المعلم احنا بدأنا في المرات اللي قبل كده تكلمنا عن باب اقسام العلم الشرعي بعدين رجعنا تكلمنا عن باب الاحتلاص ده الباب الثالث يقول النووي رحمه الله هذا الباب واسع جدا وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذاً منه فمن آدابه آداب المعلم يعني يبدأ يذكر آداب المعلم آداب المعلم حتى لو إحنا دلوقتي مش مشغولين بالتعليم هي هي هي هي المتعلم ويزيد عليها يعني حتى في بداية كتاب آداب المتعلم لو إحنا نبقى مهتمين بها يقولنا آداب المتعلم في مذاكرة العلم زي آداب المعلم بالضبط وبعدين يبدأ يزود عليها حاجات ثانية فمن آدابه ادبه في نفسه وذلك في أمور هو قسم الآداب آدابه في نفسه لو الأخلاق لو يتخلق بها في عامة امره يعني وآدابه في درسه يعني في مذاكرته للعلم وادبه في تدريسه يعني في وقت التدريس يتخلق باني اخلاق فدي آدابه في نفسه عموما ودوته يبقى للعالم وللمتعلم وذلك في أمور منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى بأولها الإخلاص ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعه أو تميز عن الاشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين اليه أو نحو ذلك دي مجموعة من اللي ممكن تختلط على الإنسان وهو يتعلم العلم الشرعي واحد ان هو يتحصل على مال من وراء العلم ده او جاه منزله عند الناس يعني او شهرة او سمعة او تميز عن الاشباه يعني عن اقرانه يبدأ هو يتميز عنهم بان هو مثلا اقرانه لسه مبتدئين في العلم وهو تخطاهم وحاجه زي كده وتكثر بالمشتغلين عليهم الحلقة بتاعته مثلا بيعود فيها مئات او الاف من الناس او نحو ذلك م? احنا بنتكلم مع علماء مش علينا احنا هنا هو يعني 25 ثلاثين واحد احسن من 1000 غطاء غطاء السيف تستك ما تكونواش يعني لا عدد ولا يعني في واحد ب انما يعني يبقى واحد ومش ب1000 ترصيبه يعني الناس اي حاجه يعني حتى ما نعرفش رأي بيكوا حد يعني. <تصفيق> أيوه يعني لا تين ولا دنيا يعني. حلو <تصفيق> أرى كلام الشيخ العثمين على الفقرة ذي يعني كي يقول كلام حلو يقول هذه المسائل مهمة جدا يقول أن يقصد تعليمه وجه الله يعني التقرب إلى الله عز وجل لأن تعليم الناس الخير لا شك أنها يقرب إلى الله عز وجل. دب يعلق على مسألة الإخلاص. الثاني واحدة القصد حفظ الشريعة الإسلامية وبثها في عباد الله ليعملوا بها ويحفظوها وثالثا للإحسان إلى من علمه فالإنسان لما يعلم واحد يبقى يحسن إلينا أنه إذا قصد الإحسان صار من المحسنين والله تبارك وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هكذا تفصيل ثلاث معاني زائدة يعني أو الوحدة أنه يقصد التقرب لله عز وجل بفعل أمره الثاني حفظ الشريعة وابتلت الإحسان إلى الناس ولا يقصد توصرا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال وهنا يشكل علينا كثير من المعلمين الآن في المدارس عشان ما سأفعل تحفظ القرآن بالفلوس دي كثير من المعلمين الآن في المدارس والمعاهد والجامعات يحصلون على مال طبعا هو أفضل يعني هناك بتدريس المعاهد والحاجات دي زي اللي شغلين في الأظهر هنا مثلا أو زي أئمة الأوآفة والحاجات دي فنقول ما جاءك وأنت غير مشرف يعني غير طالب يعني ولا سائل فذلك ذلك فخذه ولا يضره لكن المشكلة أن بعض الناس إذا وصل إلى وقت معين أو زمن معين واستحق أن يرفع تجده وهو وهو يعلم الناس يسعى إلى الترقية ويطالب به وينازع عليه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فيبقى المسألة قضية عشان التكييف اللي برا ما ممكن افتح استراره يعني الإحسان هنا اللي أصب عليه يعني التعليم الإنسان ده زي ما يكون بيتصبق عليه يعني أنت لو أعطيت واحد مال يعني بأدرة من الإحسان دي واحد يعني بتحبه خديته دية دوت إحسان يعني إعطاءه أزيد من حقه عليك هذا الإحسان مرتب أزيد من أن أنت تعطيه حقه بس يعني فكما يعني التعليم أفضل من موضوع إعطاءه المال ده ماشي؟ طيب مساله المال اللي ياتي على العلم والانسان غير طالب ليه زي اللي بيعمل في الحكايه دي ما تبقوش بقى إلا لو كان مختلط معاه نوايا سيئه زي ما هو الترقيات والحاجات دي طبعا ده هيضفل النوايا السيئه اصلا من حكايه الشمعة او التكتار الناس حواليه او تطلب الجاه او الشهره او الحاجات إيه مع دي ما ما يبقاش مستشرف للترقيه يعني بحيث ان هي لو ما جاتش الترقيه ما يبقاش زع... يبقى زعلان ومتنكد ويعني ازاي اللي أقل مني دوت يترقى هو ده عين طلب الجاه يعني ازاي انا بقى استاذ بعديه او ما هو بيدي محاضرات الفلانيه وانا بدي المادة اللي مش عارف اعمل ازاي هو <تصفيق> بده ترقيه عشان فلسفات بس هو ده هو استشراف الماء ما جاءك منه بغير شر شا... بغير استشراف يأخذوا. لو الاستشراف بقى هو ما ما يطلبش المال بهم مش طالب للمال بالعلم دي وبيت حاصل. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. سواء كانت بالمسائل اللي هي علمها في العلم الشرعي دي او غيرها فلو هو هياخد الفلوس ديت اشاد شغل عادي زي الطب ولا الهندسة ولا مشاهد الوقت اللي هو بياخده في المسائل ديت لو علم اشاده بدل يعني ما يشتغل الاشغال ديت ويشتغل في التعليم وكان عليها فلوس يبقى دي شبه دي وبعني علم اشرح من موضوع بقية المسائل وهو كده افضل لحال الامة يعني ماشي؟ بس هي المسألة بأن هو يأخذ ما يكفيه بس وما يبقاش بقى مستشرف بالزيادة يبقى ما يبقيش يعني إيه يبقى مليونير يعني من تعليم في العلم الشرعي هو بقى اللي بقى يكفيه بس لأنه هو في الأصل بيأخذ من بيت المال ماشي؟ وده من قديم الأزل من أيام الصحابة ما كانوا هم الخلفاء والولاة وهم كان بيقسم ليهم من بيت المال وهم كانوا القضاء كان بيقسم ليهم من بيت المال فده ما ماكوش إشكال. ولكن ما كانوش بيطلبوا بقى لا مكان راتب ولا لدينا هو يوصل مكان اللي فيها الراتب مكان ولا مكان لدينا مكان لدينا هو لدينا المصلحة سواء كان لدينا ولا قاضي ولا معلم ولا مش حاجة من دول خالص ماشي كذلك يعني هو يحق لي الأخذ من بيت المال ولا لا. لو يحق لي خلق يطلبه بقى بالتدريس يطلبه بغير التدريس ما وكده كده هيطلبه كذلك أيضا تحصيل وجاه أو شهرة وهذا أيضا مرض عظيم يقصد رعب المعلمين يقصد الجاه عند الناس وأن يعلم الناس وأنه يبذل علمه أو الشهرة يريد يشتهر في بلده أو غير بلده أو شمعة أو تميز عن الأشباب طيب وقل الناوي ولا يشين علمه لا يشين يعني لا يحقر يعني علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق صحص له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما وإن قل يعني لا يحقر علمه بأن يطلب من المتعلمين خدمة أو مال أو يعني يقضوا له مصلحة معينة كده هو بيحقق علمه وإن كان المسألة دي إليه لا تورع عنده ولو كان على صورة الهدية التي لاول اشتغاله عليه لما أهداه إليه فدليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. فقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال وددت أن الخلق تعلمه هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه حرف. وقال رحمه الله تعالى ما نظرت أحدا قط على الغلبة ووديدت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يبيه يعني هو مش أضيط هو يظهر هو الحق على يده عشان يبقى هو يعني ما يكيش بعد كده ليسا هو, عين يعني هو, عين يعني هو عين عين عين ده لا قبل المناظره ما تبقاش مقتنع ان ده الحق ما نقص الاخلاص لما تكون بتناقش في مسألة وانت عليها عندك حكم مسبق في دماغك للمسألة دي الحكم ده يقيني ولا ظني ظني أكيد واللي بيناقشك حكمه ظني برضه فتخلي أي واحد مننا عن حكم ظني المفروض يبقى بسيط لو تبين ليه الحق في غيره لو بقى الموضوع صعب يبقى مش مسألة ان هو الحكم كان يقيني التخلي عن حكم يقيني ده اللي يبقى صعب يعني أنا متيقن من حكم وواحد عما لي ناقشني فيه قفل في له شك يعني لو حد فيه قد ناقش للصبح بقى بتنرفز وعايز تثبت لحقه معي أكيد لأن ده حكم يقيني لكن لو حكم ظني مبني على اجتهاد يبقى يعني المناقشة عشان نوصل هو فين الصح مش عشان نوصل ان اللي انا فكرت فيه هو اللي صح لو انت بقى بتناقش او بتجاهدل عشان توصل اللي انا بقوله هو اللي صح ايا كان بقى ظني ولا مصني ولا اللي انا سنتجتو دوت بذكائي يعني هو ده اللي صح يبقى دوت مش مش موضوع الاخلاص يبقى المناظرة ديت مش مناظرة صحيحة شرعا المناظرة ما هياش ان احنا بنحاول نخطئ بعض المناظرة عشان كل واحد يعرض حجته عشان نوصل إحنا الاثنين للصح انا عايز تاني بقى اللي معاه هو انا عايز برضو بالاخر ان هو اه ان ده ما يفرقش معايا لغايه ما هو يطلع معايا الحق ايه المشكله يعني ما يفيش معايا لحد لدرجه ان هو اللي هو طلع معايا بقى كويس وانا انبسطت عشان يبقى استفاد من المناظرة ما هو لو الحق كل مرة يطلع معاه هو ما ايه فايده المناظرة بقى لو كل ما راح انظر حد يطلع انا اللي ولا انا ما نناقشش بقى رايح دماغي انما كده بقى مستفيد كل ما ناقش حد اطلع انا ما بفهمش حاجه يبقى انا اتعلمت لما نظرتهم ايوه هو كان هو ممكن هو اصلا مش كده بقى كل مرة يطلع بقى كل مره ينعشهم على حاجة. بينا برضو كل مره ولا يغلب كل ولم أجلس مجلساً قط فيه أنو فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. أنا أظن إن اليومنا ديت مش قط لي ما الشفعي كنت أرثه قبل كده على أبو يوسف مش عارف يا كده ولا لا. حد معناش خير الكتاب اللي ده على الشيخ راعياني. قل له كده. طيب ماشي هاي إن كان ما فيش مشكلة. إن الإنسان بي بعكس ما لو كان ماقصده في الدنيا دائما الإنسان يجازى بعكس هذا المقصد وهو فيه ولكن لو كان مقصود الله عز وجل فربنا يأتيه النعمة. ما في فترة نقصان؟ أريد بعند الله أن ينزل عنك سبب الجهل أن تبيعه النضوضاء إلا أن الله حتى علومه. ولم أجد. أيه صح. والله أن يجيب من علومه إلا أن الله حتى أقول. تبقى كده تمام بس ده كلام برضه غش ناشب للشافعي انا فاكر الفقره اللي بالاحمر ديت ناقصه كم جمله كده اظن ممكن تبقى موجوده جوه في الشرح يعني آه. قبلها بخمس سطور كده وأنا أبي يوسف رحمه الله تعالى قال يا قوم أريدوا بعلمكم الله فإني لم أجلس مجلسا قط ده في المتن الكلام ده ومش في شرق الشيخ العثيمين يعني خطط تحقيقه كده أريدوا بعلمكم الله فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم وكي تكملتها بقى ليه ما في ولم في المتن اجلس مجلسا قط انوي فيه ان اعلوكم الا لم اقم حتى افتضح ومنها ان يتخلق يوسف اللي هو أكبر ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها يتخلق بما ورد في الشرع من الأخلاق الحميده عموماً وخلال الحميدة والشام المرضية التي أرشد إليها أو إذا أرشد إليها مقصود الشرع يعني أرشد الشرع إليه من التزهد في الدنيا لوحدة تقلل منها وعدم المبالاة بثواتها وبعد كده بذل الدنيا بقى والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه هذه ثلاث صفة لأول وحدة الزهد في الدنيا عدم طلب التكثر في الدنيا والتانية الشخاء بذل الدنيا ديت بكل بساطة ثالث وحدة طلاقة الوجه اللي هو الاكتسام يعني من غير خروج إلى حد الخلايا عنه. والحلم والصبر والتنزه عن دنيئ الاكتسام يعني طالب العلم ما صحيح شنو يشتغل بذل ويشتغل الناس وكالناس الحدد دي, دي وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المسح. وملازمة الآذاب الشرعية الظاهرة المزح دي لو مكتوب المزج عندكم هذه غلطة والإكتار من المزح المشخفى دي كان غلط كده عندكم كده برضو يبقى. وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف لإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الرائح الكريهة واجتناب الرائح المكروهة وتسريح اللحية ماشي كل ديك اتصال حكت الشرع عليها لطالب العلم والعالم وغيرهم ولكن يبقى استحسانها يزيد كلما الإنسان يكون يطلب العلم ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخصيصات ويبدأ بأي يتكلم علىه كيفية علاج الأمراض ضيط كم مرض دلوقتي حسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس الأول تعريفهم معروف يعني الحسد خذنا فيهم ثلاث مرات فاكرنهم فاكرنهم يبقى الحسد دوت هو انك تنظر لنعمة في يدي غيرك بعدين النظر دوت يبقى بتصرخ معين انت عايزة تروح انت عايزة تجيلك yani المهم يعني ان موطنه او مبعثه ان فيه نعمة معينة في يدي غيرك اثارت في نفسك الحسد ادي اول آآ آآ آفة الرياء <تصخي Hartn AS Office> او ما هي دي وقت او ما هي دي وقت او ما محدش يفوقه خلاص يعني ما محدش يفوقه في أي نعمه من النعم يعني من كان مال ولا جاه ولا شهره ولا أي حاجة الرياء اللي هو طلب إيه؟ طلب غير وجه الله بالعمل طبعا الشرع يعني فيبقى الرياء اللي هو عكس الاخلاص يعني الإعجاب اللي هو الإعجاب ده الإعجاب بالنفس اللي بالعمل بما ان انه ان الرابع احتقار الناس يبقى المقصود بقى بالاعجاب الاولاني دوت مش بالنفس لان الاعجاب بالنفس هو إيه؟ ظن النفس أفضل من غيره. كان غيره. احتقار الناس يعني يبقى الرابع دوت هو الإعجاب بس بالإعجاب بالنفس يعني بالعمل اللي هو إيه؟ أو أن يظن أن العمل ده مقبول أو أن العمل دوت يدخل به الجنة أو أن العمل دوت لا يستطيع الله ذكر رده أو أن هو كان على أكمل صورة أي حاجة من الحاجات دي. طيب. وطريقه في نفس الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا. في هذا الإنسان فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة عكس المثال الشعبي اللي بيقوله علينا ايه دي الحلقة اللي بلو داين عكسه بالضبط نوع حكمة الله عز وجل ان انقضى بالنعمه دية لإنسان معين وكل النعم سواء كان ظاهرها النعمة أو النقمة يعني كل ما يأتي لإنسان سواء كان ظاهرها أن هي دي حاجة كويسة أو مصيبة كلها اختبار فالنعمة دي لو كانت مع إنسان معين دي حكمة الله عز وجل أنه اختبروا بيها واختبرك أنت بحاجة تانية فيبقى مش النظر أن أنت تأتيك النعمة وخلاص النظر أن أنت تنجح في الاختبار اللي أنت مختبر بيه سواء كان هو دوت أو غيره يبقى لو انت نظرت في اي نعمة من النعم ديت ان هي محط اختبار ما هياش فضل وخلاص هيقل يعني تشوفك ليه غير بقى ان دية حكمة الله عز وجل ولا يكره مقطواته الحكمة الكلام اللي بعد كده وكي يعني مش مش يعني مش محهوم او الظاهر ان هي فيذم الله يعني او حاجة زي كاي يذم يعني حكمة الله عز وجل ان هو يعني يكره حكمة الله فده يبقى من ثابت ذنب الله عز وجل ويكون فعله دوة احترازا من المعاصي. أظن كده يعني طيب مفهوم حكايات الحسد دي زينا فيها هذا نسؤال وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعه ولا يضره حقيقة فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب ما ما يجلب خط الله تعالى ويفوت رضاه يبقى نفي الرياء بانك تنظر إنما الى منفعة الخلق فالخلق اللي انت هتفعل لهم دول او تطلب عندهم الجاه او الشمع او غيره ما فيهمش نفع وانت وهمت النفع عشان كده بيقول انهم لا ينفعوك ولا يضروك حقيقتهم لان الوراء النفع ده في الحقيقة هو الله عز وجل فلو انت نظرت المسألة بالصورة دية هيبقى مش همك ان انت ترضيهم ماشي؟ فما تفعلش اللي يفوت عليك مرضات الله عز وجل ويكسبك سخطه حتى ولو كان ده بيرضي الناس لان من ابتغى مرضات الناس بسخط الله سخط الله عليه زي ما هو كان عايز واسخط عليه الناس عكس ما كان هو عايز من الناس ماشي؟ هذا الطريق للموضوع هوضوع الرياء طبعاً الطرق اللي هو بيذكرها دي طرق إجمالية ما هيش يعني إيه سهلة التنفيذ ولا هي تفصيلية جامد عشان تقدر يعني تقول إن أنا عملت مثلاً مصد الطريق وربع يعني محتاج بقى كل مسألة أنت بيتضمض في نفسك فيها الحسد أو الرياء أو اللي هيجي بعد كده الإعجاب أو الكلام ده طبعاً تفصل في الطريق دوت شوية بشوية كده تحط يعني أهداف فرعية يعني أن أنت فلان الفلاني فيبقى محتاج تطبق القاعدة دي على فلان ده مهما كان موقعه ومركزه الكبير أو, او كذا اللي انت ببت يعني منتظره منه من ان هو يمدحك او ان هو يعطيك مال او مشارك. ده انت مش هتتحصل من ب... على الحاجة ديت منه هو حقيقة انا هتاك من قبل الله عز وجل فاهمين انا بقول ايه فالقواعد دي قواعد اجماليه يعني الكتاب مش يعني مش مهمته موضوع الاخلاق يعني طيب وطريقه في نفي الاعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى معه يعني أن العلم معه عارية يعني سلفة يعني ربنا عز وجل أعطاه العلم دوت فترة من الزمن وبعدين هينزعه منه هينزعه منه إيما هينساه يهيموت إيما مش هيفقه فيه ان العلم دوت حفظ وفهم فأنت ممكن تحفظ وما تفقاش في أي حاجة وممكن حتى ما تحفظش يبقى لا حفظ ولا فهم ومش معنى ان انت اكتسبت مجموعة من العلم دلوقتي صوت معين في العلم ده معناه ان انت هتفضل تكتسب مدى الحياة بنفس السرعة ممكن ما تقدرش بعد كده تكتسب اي حاجة تانية ممكن تنشغل بحالك ممكن تبقى متفرغ وبتطلب العلم وما تعرفش تحصل اي حاجة فيه فالعلم دوت هبة من قبل الله عز وجل وكذلك التدريس يعني تحصيلك انت للعلم او بذلك على بصورة صحيحة وثوابك عليه كل ده دوت فضلي من الله عز وجل فلو نظرت للموضوع بالصورة ديت مش هتعجب بكثرة العلم اللي انت بتتعلمه لانه هو في الاخر عارية ينظر الله عز وجل كيف تتصرف فيه يعني انت أتاك الله العلم ده مش مهيت المطاف مطلوب منك بعد كده عارية سلفة يعني معاك لمدة من الوقت وهترده بعد كده هيروح منك يعني ممكن يفضل معك ما تموت بس يعني في الاخر عملت بيه بقى ايه في نفسك ونفعت ايه الامة ايه بالعلم دوت فضلا ان انت ممكن ما تكتسبش غيره واللي انت اكتسبته ذات انساء ويعني اكبر شواهد المسائل نية حفظه القرآن عن صح مش معنى انت حفظت عشر اجزاء مثلا ان كده بقيت انت مية مية والرجل اللي مفيش بعد كده تلاقي يعني الجزء اللي بعديه ممكن ياخد من الزمن قد العشر اجزاء دول ممكن ما تفضاش خالص تحقظ الجزء حقاش إيخ على دوت بقى كل العلم وطريقه بنفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى معه عارية فإن الله تعالى فإن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فينبغي الا لا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على ولا على يقين من دوامك فانت مش انت اللي اكتسبت العلم ده بمجهودك لو انتش مالك حقيقي ليه لان ممكن يروح منك في اي وقت ولست على يقين من دوام العلم ده معك فهتعجب بايذا وطريقه في نفي الاحتقار يعني احتقار الناس يعني التهد بما قدبنا الله تعالى قال الله تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى فإزاي تزكي نفسك أنت تظن نفسك أفضل من فلان ده هو تزكيه النفس والله عز وجل أعلم بمن اتقى أنت مش عالم هو فلان اللي أنت بتنظر على نفسك ان أنت أفضل منه دوت هو اتقى منك ولا لا ده في حالنا دلوقتي وطبعا المقال يعني يقينا أنت بقى مش عارف يعني حتى لو أنت في ضد تتبع وتحاول تصر وتعرف حالك أنت وحال الراجل دوت وتقارنهم ببعض ومش عارف وصد يعني في الآخر أنت دلوقتي ظاهر أعمالك أفضل منه برضو ممكن يكون واحد من الأعمال بتاعديك أفضل منك ولو وصلنا فرضا جدلا يعني أن أنت دلوقتي أحسن منه برضو ما ينفعش تحتقره أو تظن نفسك أفضل منه لأن المسألة مش دلوقتي المسألة عند الوفاة لما انقطع عملك وانقطع عمله من أنا أدراك بقى أن أنت عملك في النهاية هيستمر على نفس المنوال اللي أنت فكره أفضل من الثاني دوت والثاني ده هيبضل في السوق اللي هو فيه ده وقال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم فربما كان هذا الذي يراه دونه اتقى لله تعالى واطهر قلبا واخلص نيه وازكى عملا حتى لو كان عمله قليل ولكن بالحاجات اللي هو ذكرها ديت هو ما قالش ان هو ممكن يكون اكثر عملا هو خلاص هو ايه مش على المثال اللي انت بتحتقره عمله وقله علمه لكن في الاخر ممكن يكون قله علمه علم القليل ده وعمله القليل اثر في قلبه أكثر من تاثير علمك الكثير ده وعملك الكثير في قلبك في الاخر هو بقى انقى قلبا حالا دلوقتي وانت مش عارف اصلا قلبك شكل عمل ازاي الله عز وجل هو اللي يعرف يعني و وأزكى نيه وازكى عملا يعني عمله هو الانما ينمو أكثر من عملك يعني ثم انه لا يعلم ماذا يختم له به ففي الصحيح ان أحدكم يعلم ما لو بعمل أهل الجنة إلى نهاية الحديث هي بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعكس نسأل الله العافية من كل ذلك ومن استعمال أحاديث التصبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر الأداب الشرعيات استخدام الأذكار المخصوصة والمطلقة الأذكار في الأكل والشرب والنوم ودخول المسجد وخروج من المسجد ودخول الخلاء ودخول المنزل كل الأذكار المخصوصة بالأماكن والأذكار المخصوصة بالأوقات مثل الصباح والمساء مثلا والأذكار المطلقة حتى تعليق شيك العثمي بيقول أن خاصة من استغفار. يقول فإن لزوم الاحتغفار يوجب للإنسان أن يضع ذنوبه بين عينيه دائما فيرجع الى الله تعالى ويراقب ربه فطلب العلم يجب لي كفرت الذكر وطبعا من الذكر هذا هو التلوة ومنها دواء مراقبته لله تعالى في علانيته وسره محافظا على قراءة ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما معوللا على الله تعالى في كل امره معتمدا عليه مفوضا في كل الأحوال أمره كل الاحوال امره اليه اي الى الله يعني. ومنها وهو من اهمها الا يبذل العلم ولا يذهب به إلى ألا يذل العلم ولا يذهب به الى مكان ينسب الى من يتعلمه منه إيه؟ تنتسبه إلى من يتعلمه منه يعني ما يروحش يدرس لواحد العلم في بيته يعني مثلا يعني المتعلم هو اللي يجيله وش روح يتزلل له يعني وإن كان المتعلم كبير القدرة حتى لو كان المتعلم ده سلطان وعايز العالم ده يجي درس لولاده مثلا ما كانوش يرضوا يعني العلماء يعني يخلي الولاد الشراطين هم اللي يقولوا الدرس بتاعه ما يروحش هو يدرس لهم يعني كانش يدرس قصية يعني. <تصفيق> في ناس الوقت بتعمل كده؟ الله غلط في الآخر لذول العلم بقى هو راجل كبارة كده وزي الفل في نظر المتعلم مش, مش كبير ولا حاجة ما بقاش شكله كبير في نظر الراجل اللي بيعلمه <تصفيق> <تصفيق> حتى فعليمين قرآن؟ حتى فعليمين يلا بقى في مصالح هو هيقول دلوقتي ان ممكن يكون في مصالح منها ان المتعلم مقدرش يروح له زي الأطفال مثلا على أطفال الصغارين قوي أهليهم مش يجبههم يعني لو معلمهمش في بيوتهم مش يعلمهم بخالص يعلمهم في بيوتهم بأخر أصدر لو كان في مصلحة كده لكن لو ما فيش مصلحة يبقى للأصل أن المتعلم هو اللي يسعى للعلم مش عكس بل يصون العلم عن ذلك كما صناه السلف وأخدارهم في هذا كثيره مشهورة مع الخلفاء وغيرهم فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة ابتذاله رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا بعض السلف يعني كان يروح للمتعلم يعني. بس المهم يكون في مصلحة أرجح, أرجح من موضوع ابتدال العلم ومنها إنه إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه حتى لو كان مكروه أو مخل بالمروءة يعني حتى مش مكروه مباح ولكن مخل للمروءة ونحو ذلك فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا ولألا يأثموا بظنهم الباطل يعني يحترز من أن الناس تأثم هو مش يضر حاجة ولألا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه ومن هذا الحديث الصحيح أنها صفية يعني هو الشرح اللي فاد ده كله الاحتمالات اللي كان ممكن يحتملها الصحابة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام سائر مع زوجته في الطريق يعني هم مش عارفين هي مين ديت فأسرعوا الشاير فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان الاحتمالات أي حاجة من الاحتمالات تكون جات في بالهم قال لهم على رسلكم أنها صفية يعني يوضح لهم بقى إن هي زبته ده فعل مباح وما مفوش أي حاجة ولكن ممكن يظن به ظن سوء فطبعا يعني في غير حق النبي ده وتيبقى إثم بظن السوء لكن حق النبي طبعا كان هيبقى كفر على طبعهم فهو النبي عليه الصلاة والسلام عشان هم ما يقسموش أو ما يكفروش بظنهم السيء لو كان جاء ظن سيء أو في غير بقى وضع النبي عليه الصلاة والسلام انه هو لا ينتفع بعلمه على اساس ان هم بقى ده واحد بيقع في المكروهات أو بيقع في المحرمات أو غيره فيوضح لهم عشان ما يكتذبش العلم بتاعه وهكذا يعني ماشي يبقى لو واقف, واقف وقت نومه او تشبهه يوضح للناس ما يسبوش كده على العمال فلو واحد يتوهم بحاجة ما يقولش مش مهم بقى ما هو الناس المفروض هي اللي يعني في ضمن حسن لازم يحاول بقدر الإمكان يعين الناس على أنفسهم في حكاية الظن الحسن والظن السيء ده ما يسبهمش كده للهواجس وخلاص يقول بقى هم أخبار رسهم في حيطة المفروض انهم هم أأمرين بإيه بثصن الظن ده مش مش طريقة شرعية يعني ممكن يتأس ممكن يتأس به ممكن يتأس به طبعا يقول لك ده أقص به كده بثلية حلال ممكن يتأس به في الفعل لو هم مش عارفين ولو عارفين هيقوموا رمينه خالص يقول لك ده إيه ده فاسق بقى ده ف فيبقى خلاص مش هناخد منه خالص يبقى هو ضيع كل اللي هو اكتسبه من العلم طول حياته عشان يعني نشوفه في دماغه وخلاص لا واحد مثلا سمت سمت هو ف... هيعمل ايه بقى لازم مشي. مابلاش بقى يبقى في يعني يقلل مساله الخروج معاها والكلام دوت الا بس في الضرورات يعني لما يكون الموضوع م. يعني ايه من غيره هيحصل مشاكل كبيره يبقى ساعتها بقى ترجيع المصالح والمفاسد انما لو المحسده ديت خلاص متحققه ان هو يبقى ماشي مع واحده متبرجه فتبقى مشكله كبيره في نظر الناس ومفيش مصلحه مرجوه من ده يعني رايحين يخرجوا مثلا او هي رايحه لوحده صاحبتها في الضوء وعايزاي يوسطها ما تروح هي بقى اخراص اني مفيش مشكلة انما لو هي ترجع بالليل وهو لو مش معها مظمون ان هي يعني يتوغذة او حاجة يبقى في كده مصلحة راجح عشان ها بدي اذابوك نفسه موفينا بقى ونشوف بقى اذابوك اشتغاله المرة الجديدة ان شاء الله